يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا لأفواههم ولم فؤ قلوبهم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 يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذوه يقولون إن أوتيتم هذا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الضَّالِّ شَيْئًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ لهم في, خزي لهم, في خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم